الحسنة والجدال بالتي أحسن جاء في آخر السؤال الماضي نقطة مهمة جدا وهي أن تكون البداء بالترغيب في الخير والمعاملة الحسنة ونترك التوحيد ونترك العقيدة هذا بهاشل هذا مذهب فاشل دعوة الرسل كلهم أول ما يبدأون بالعقيدة لأنها هي الأساس يبدأوا بالعقيدة لكن بطريقة بطريقه مرغبه وبطريقه مبنيه على على البرهان وعلى الحجه وعلى ف الدعوه على الدعوه على العقيده كل رسول اول ما يبدا يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى العقيدة يدعو إلى العقيدة لم تفرض عليه الصلاة والزكاة ولا الصوم ولا الحج حتى ترسخت العقيدة عند ذلك أنزل الله جل وعلا شرائع الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة فالعقيدة أولاً هي الأساس لأن الأعمال كلها بدون عقيدة تكون هباء منثورة لا قيمة لها إذا كانت على عقيدة صارت الأعمال صالحة وصارت مفيدة فلا تزهدوا في تعليم العقيدة وتعلم العقيدة ونشر العقيدة الصحيحة لا تزهدوا بمثل هذه الدعايات نعم وهذا سائر يقول ما نصيحتكم لمن يشتغل من طلاب العلم في تصنيف أهل العلم وهل لا بد أن يعلم طالب العلم من صاحب المنهج القويم ومن ليس كذلك صاحب المنهج القويم لا يخفى يا أخي ما يخفى صاحب المنهج القويم يعينه الله ويظهر حجته ويجعل الله على دعوته النور والبركة والنجاح هو يخفى الذي على الحق أبدا فهذا ما يحتاج إلى أن يلتبس على الناس من هو الذي على الحق الذي على الحق يظهر عليه علامات الحق وعلى دعوته وعلى كلامه نعم وهذا سائل يقول هل يجوز لي أن أقوم بتدريس ما تعلمته من الجامعة أو من الحلقات في بلادي أم لا بد من تزكية عالمي من العلماء لي قبل التدريس أم ماذا علي علما أن هذا الموضوع محل الجدال بيني وبين بعض أهل طلبة العلم أول شيء تنشر ما تعلمته ولو كان قليلا لو أن تعلم الناس السور القصار يصلون بها يقرؤونها في صلاتهم تعلمه أحكام الصلاة قبل ذلك تعلمهم العقيدة الصحيحة بطريقة مبسطة ومختصرة وميسرة فانشر ما عندك من العلم وأما التزكية فالجامعة تمنحك شهادة في النهاية هذه هي التزكية شهادة الجامعة هي التزكية لست بحاجة إلى تزكية معها وهذا أحد الإخوة من الطلاب يقول انتشر عندنا في بلدنا فكر التكفير والتفجير فكيف توجهوننا وما هي الكتب أو الدروس التي تنصحوننا بقراءتها وسماعها أنتم الآن تدرسون هنا له لأجل مقاومة هذه الأمور ومعالجتها وبيانها للناس بالطريقة المقنعة الصحيحة أنتم الآن تتهيأون لمواجهة هذه الأمور ويجعل الله على أيديكم البركة إن شاء الله نعم وأحد الطلبة يقول طالب العلم في مسيرته العلمية قد تطرأ عليه بعض الشدة واللأواء في معيشته فهل من كلمة في حث طلاب العلم لإكمال مسيرتهم والصبر على ذلك نعم يقول طالب العلم في مسيرته العلمية تطرأ عليه بعض الشدة واللواء في معيشته فهل من كلمة في, في حث طلاب العلم في معيشته ولا في دعوته تظهر عليه الشدة بعض, بعض الشدة في معيشته يعني, يعني الضيق والفخر يصبر على هذا الحمد لله يصبر على هذا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله و ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فيتوكل على الله والله جل وعلا تكفل برزقه وتكفل بكفايته لكن يحتاج إلى إيمان ويقين وصبر أيضا الصبر على الشدائد الصبر على المصائب وسيجعل الله له فرجا ومخرجا نعم هذا طلب وأنا أضم صوتي إلى صوتي الطالب لهذا الأمر والاقتراح أن يكون هناك لقاء دورياً أن يكون هناك لقاء دورياً لسماحتكم أن يكون هناك لقاء دورياً لسماحتكم مع طلاب الجامعة وأن يكون ذلك أيضاً بخصوص درس في المسجد النبوي فليت هذا إن شاء الله يحصل سماحة الشيخ دورياً ولا دولياً لقاءا أن يكون هنا هناك لقاءا دوريا دوريا نعم. أنا أرغب هذا أنا أرغب هذا إذا تيسر إن شاء, إن شاء الله إذا تيسر أنا أرغب هذا نعم. نحن مجموعة من ضلبة العلم ندرس في الجامعة وفي الحرم على يد العلماء الأكابر ولله الحمد لكن ينبزنا بعض الحركيين والحزبيين بألقاب ذكر من بعض هذه الألقاب فما الواجب علينا كالجامية وغيرها يا أخي ما دام منك ولله الحمد ترى أنك على الحق وعلى طريق صحيح لا يهمك الألقاب والأشياء هذه لقب السلف الصالح بألقاب كثيرة ولم يثنهم هذا عن المضي في سبيلهم حتى نصرهم الله وأظهر أظهرهم الله على غيرهم فلا يهمكم هذه الأمور ما دمتم على طريق صحيح وعلى منهج واضح فلا يهمكم من يعترضكم أو يلتمس لكم الألقاب أو ما. ما هذا لا يهمكم أبداً أنتم أصلاً لا تريدون المدح كنتم تريدون المدح فمن الآن أقصر ما في فائدة مضيك وأن تريد المدح أما إن كنت تريد وجه الله فاستمر على ما أنت عليه ولا يهمك كل ما تسمع وكل ما ترى من التنقصات نعم. وهذا أحد الطلب يقول ما نصيحتكم لبعض طلاب العلم الذين يهتمون ويتابعون الأمور السياسية بحجة أن ذلك من فقه الواقع ويحتاجه الداعية أنتم بحاجة إلى التفقه في الدين والسياسة لها أهلها ولها أولاتها أنتم بحاجة إلى التفقه في الدين فاحرصوا على ذلك نعم يقول هل يجوز الانتساب إلى أحد المذاهب الأربعة والتقليد في ذلك أو يعمل على رأي واحد من الأئمة الأربعة مع وجود الأدلة الصحيحة الأئمة الأربعة ولله الحمد كلهم على السنة وهم علماء السنة وهم إخوان عقيدتهم واحدة ولله الحمد إنما اختلفوا بعض في بعض المسائل الاجتهادية وهذه أمرها سأل العامي يأخذ بفتوى العالم أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأما من عنده تمكن من معرفة الدليل والترجيح هذا يأخذ بالقول الراجح الموافق للدليل ولا يضر هذا المذهب الذي عمل على خلافه للدليل الذي ظهر له ما يضر هذا صاحب المذهب ولا المذهب كلهم مجتهدون المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطي له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور ولله الحمد نعم القوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية محمول على أهل العلم فقط أم عام لكل من له معرفة بما يبلغه أنا قلت لكم التبليغ على قسمين تبليغ للنصوص ذلك بتحفيظ القرآن وتحفيظ الأحاديث النبوية وقراءتها على الناس مجرد قراءة فيها خير حتى سماعها فيه خير أما النوع الثاني فهو تبليغ المعاني وهذا لا يكون إلا لأهل العلم نعم. يقول أرجو من فضيلتكم نصيحة للطلاب حول ما يجري من خلاف وتبديع وإلزام الناس بأقوال أفراد من أهل العلم اتركوا هذه الأمور اطلبوا العلم اشتغلوا بالعلم واتركوا نعم إنهوا عن البدع وإنهوا عن الشقاق بين المسلمين إنهوا عن ذلك ولكن لا يثنيكم هذا عن طلب العلم أبدا امضي في طلب العلم وبه تعرف بإذن الله الحق من الباطل وتعرف الطريق الصحيح من غيره لا تستفيد ولا تقوى على العيش في, العيش في حياتك وعقيدتك إلا بالعلم النافع نعم يقول أحسن الله إليكم كثير من البلاد الإسلامية تعج بالفتن والحروب والإضطرابات وفي الجامعة من هذه البلاد كثير من الطلاب وهم يعايشون الأحداث في بلدانهم ليل نهار ويصيب أهلهم من ذلك فما توجيهكم توجيهنا كما سمعتم أنكم تطلبون العلم وتمضون في طلب العلم وتنشرون ما أعطاكم الله من معرفة الحق تنشرونها بين أهلكم وبلادكم وتدعون إلى الخير وتصلح بين الناس بين إخوانكم تقول الله وأصلح ذات بينكم نعم. هذا من الأسئلة المتكررة ما هو الأولى أن نبدأ في طلب العلم حفظ المتون أو التلقي عن المشايخ ما يكون التلقي عن المشايخ إلا حفظ المتون لا بد من الاثني ما يكفي الحفظ دون التلقي ولا يكفي التلقي بدون حفظ المتون بد من الجمع بين الأمرين نعم نقول نرجو منكم سباحة الشيخ التوجيه في كيفية التعامل مع دعات البدعة والتكفير علما بأنهم يطعنون فينا بمجرد مجيئنا إلى هذه البلاد المباركة وأننا عملاء لحكامها وغير ذلك من اللمز وإنشر هذا بين العامة فيكون ذلك حاجة عن تبليغ ما تعلمنا هذا كما جمنا مرارا أنكم تصبرون ما دمتم تعرفون أنكم على حق والحمد لله فاصبروا على ما أصابكم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ثم قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر أصبروا على هذا ما دمتم ترون وأنتم كذلك ولله الحمد أنكم على طريق صحيح أصبروا على ما أصابكم وادعوا المخالف إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والنشر الخير وأنتم موفقون إن شاء الله تعالى ولا كم من أمة أصلحها الله على يد رجل واحد إذا صلحت نيته تسلح بالعلم وصلحت نيته وقام بواجب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن يصلح الله به أمة من الناس فأنتم احتسبوا الأجر على الله واعتبروا أنفسكم أنكم مصلحون في بلادكم قبل كل شيء وأنذر عشيرتك الأقربين عليكم ببلادكم أول شيء نعم يقول السائل كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك الذي جاء في حق الإمام وحديث من قاتل دون ماله فهو شهيد قاتل غير الإمام قاتل الظلماء الذين يعتدون عليه من السراق وقطاع الطرق غير ذلك هذا يسمى مدافعة المغتصب والصائل هذا رد الصائل أما الإمام الصبر على جوره وإن كان لا يجوز له الجور ولا يجوز له الظلم ولكن الصبر على ذلك أسهل من ضياع الكلمة هو. الخروج على الإمام شق عصى لما يترتب عليه من سفك الدماء وتفريق الجماعة فهذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما نحن لا نشجع الولات على الضرب وعلى أخذ الأموال بالظلم لكن نقول نصبر على هذا لأن هذا من ارتكاب أخف في الضررين لدفع أعلاهما نعم يقول أحسن الله إليكم من تعلم في هذه الجامعة وهذه المدينة ولو شيء قليلا فهل له أن يعلمه إذا عاد لبلده أما قلنا هذا لا. قلنا بلغ بل ولو آية يعني ادعو بقدر ما تعلم ولا تتجاوز ما تعلم بقدر ما تعلم وفيه الخير والبركة نعم هل يجوز لنا يقول إذا, إذا عدنا إلى بلدنا أن نترجم كتب العلماء بلغتنا؟ نعم إذا كنت تجيد الترجمة وتعرف المعنى الذي تنقله فهذا شيء طيب هذا من التبليغ تبليغ الخير لبلدك هنا يقول إذا كثرت الدروس علينا فماذا نقدم ماذا يقدم الطالب ما في تقديم في كل درس تجعل له وقت تنظم الوقت تنظم الوقت بين الدروس وما أظنها تبتأخذ وقتك كله لكن يحتاج إلى تنظيم يوميا تنظيم يوميا لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد فتعجز عن عمل يومين في يوم واحد نظم الوقت بهذا يعينك الله عز وجل نعم يقول سماحة الشيخ ما حكم من يستخدم الحكمة في تخذيل